الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر اشهد أنه الله لا إله الا هو الواحد الاحد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وهو الرقيب والحسيب خلاق كل شيء لا إله إلا هو وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا فهدى به من الضلال وبصر به من العمى وأسمع به من الصمم وهدى الله به قلوبا غلفا وأسمع به وبلغ الرسالة وادى الأمان ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده ولم يتوفاه الله حتى أكمل به الدين والملع وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين اما بعد ايها المسلمون الكرام والله سبحانه وتعالى ما يخرق بنادم وسيدنا سيدنا ادم ما يخلق بنادم زواده باش ما لي يخلق يخلق دي الجن ما يهم مث باش يعيش تاعيف بس واخذ ثمره لا يظمأ فيها ولا يظمأ لا يجوع فيها ولا يعرى وايد ترينت وايد واث وخصتك مثاريه ولا الجوع ولا العريانه وافخ في وست قس وايد تماما اذن يخرقيت سلا بالعالمين باش هذي عيش وإن وان كل من كل كل من حيث الشئ إيش من ختل شي يعني يكون شيء وكسع كل شيء رخام من تخص الموجود إلا السجادة ناس ينسى لا تقرب هذه السجادة من تخص الدين ذي مش يلم يخلص ثوارفه يخلق صلاة بالإنسان منذ مرة اليوم القيامة يخلقي سعيد للدنيا سعيد في ولا ولاشق للدنيا ولا في ملي تخاتش انتمارس نزيد له امنيت راح شغلني امش نوغز ولا بده توضيد ولا بده سود ولا بده دريز اه باش كذلك باش هاد ولا بده السمود ولا بده تضغاو قمم ولا بده بزف تاع كذلك بشا تياضذ بشا تسياضذ بشا تكتلق منك بشا تحضغها حد بش بش بش بش بش في نواة وحسب التمارة. وإن كان رب العالمين حسبت التمارى لقد خلقنا الإنسان في كبد معناه؟ شا انت مارى بشا تورد مني سبحانه؟ مش, مش أنت تتقنت من النار وماذا أنت تقدمت وجلس الماكلة من ومئة لكي تشعر أن تتجاونا أنا فيك في النغة صح؟ المهم أن الله يخرقانك بشأن يريد شعاتها يا الدنيا ذي لخيلة وميرما يشقفنا ذلك يجب أن يعطسي ذلك يجب أن الدنيا، لي و نعم مغا ايقش ادم الناس هازك هاز من تغسل الجس مشه ققال الفجازه يا ضاقه الشيطان فازل لهم الشيطان اي زود اسنين الناس من شين دي من دور من الملائكه من مثل ان تكون ملكين او تكون من الخالدين اي فقاسمهما الجد سنين لسنين والله يامرس الشنزي السجارة مني حمد دورين ذا الملائكة آدم يومني مين بث يومني؟ يومني يومن. تاي الناس ربيق الشيطان ذرا عدو عدوه النش مش هيومني مين ذي في يومني؟ لأنه الجد سيسم انتدار إنسي آدم مين بث يومني الشيطان ذرا عدوه الناس تستري يا واي تدرى درجه ملي الظل الجد من في دار ربي يا واي جد ضربونك مونكا هذه مستعد لا يذنب صمغه أنت الشيء ثروة يوم منز يوم منز يوم آدم حد هذه هو, قد هو. سيدنا آدم لا إله إلا الله إخواني ومن يشاهد السجارة يسلم القصة يزرد خصيدها في السهواته واخرجه الله من الجنة إنه سوى روح على ثموات وإدتار آدم توبة بنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين رب العالمين إدتعى التوبة إدتعى سماحة إنه سوخا هو يلا روح على ثموات اتعيش أدي ثموات مشت مواتقا غاكذا يستمر الجنه ولو كل شيء وجن ماكلت وجن ارضي وجن سعاده وجن كل شيء تزدري تزدرغا كارف وسرقمه للجنه ام ان شاء الله سنغنى نرضى حنغلق ان سقهاك روح غافمواه شما الوم تشنغبريد الوم تشتغل رسول الوم تشتغل كتور الومين غافل جن لكي يتعقبه سوف يكون هناك كيف يتعقبه لكي يتعقبه سيكون ما الذي لا يريده منه من يخصيه؟ مئة مليار، مئتين مليار، ترتين مليار، ترتين مليار، لا أريده من يخصيه منه منه؟ لا يوجد هذا جن من دوم النير قد عقبهم غا في النير من دوم النير يا الشيطان قد وشظغهم جهنم للعذاب عاود تانية لكن نوصف عمام مرة نهرن قاتم سكسسني مالن درانسني وهاني دعى ملايير مئات الملايير كل شف جسني مشانس من يتعدب حب القصور على من دور قصر غاسل من دي مني ما يخسدي الزغزغة وخذي تفجج مارودي يعقب جون غني مني ما يخسدي رحظي راح من دي ما يخسديني ديني دي من يخسديش من كذلك ذي جهنم ألوان وأنواع العذاب كورج نتعدب ذيكولو كورج نتعدب تجمني المهم ما خس كل عذاب ذا ماذا ما راج و وهذه ستفسو قاع ونعوذ بالله من دوم إذ هنرجوت من كبر الذنق النسلات أنا من النذنق دي السكنة من ذي الكتب النسلات بيعاتنا عبدانش طن كندا قذروس وإن نشين كثار أمي ذنقت دروس الوقت وها التيمب ولا الزمان تواي تف من هذا نس واي تجي حملوا في المخفض نس لي ليألتو قضاء أنا أعبد السلاطة بالعالمين يا كسيدي في أرمان أعطينا نعموها أنا أعطينا نبطرها نعم أنا أعطي السلاطة بما شاء أعطي العبادة لنا يا أخور مرمي مما الدنيا كتاز زياد شغر كتاز زياد الآخر الثوب بوهري كتاز زياد تساريخ إشه لا العبادة كتاز يكون شيء مغالي إنه ونشين غانغدروسن الوقت غانغدروسن الوقت غانغدتصن بشايبشن غدتص قاتي غورية مش غير تلقصز ديال العباده تلقصز ديال الشرب لي تلقصز ديال العز نيشان ثاني الدنيا انت فاتقلا كي با لا يجوز هذا نفس غير ليج... الفواس خصنا نلمج على عبدت ربي مجتهد مجتهد شاء الله انا عق بغا الزن مثل الزيد ديال البغابات يا ربي كنغ نعاون عاونا نغوا ولا يا ابن ابي هاشم قال نقتفل في ذاك نو يعاون من غ ودح بس الدنيا لا اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي إن سوال الله يا معاد إني أحبه النبي جده قالت يج من الصحابي قالت معاد ابن الجذر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة يجمع الناس الله فيلة عزد خفي إن في على رسول الله نه وششك عز خفي رجش عز خفي المهم إن من شينغ من غثق لا شيء عشين مرمي مث مرسلين سيارة بيعونا بشسعون بشسع بدك اللهم عني صارف ما تجيني بنا يععند الله يظم سمت ردي عيناتي مغارب مرخص نجتهد جتهد العباد اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي نعم وإن كانت الدنيا مفلوبة أيمن أخا dominant الإدم الدنيا القليل، Wasn't it Tawil? Yet it's the female queen we Works from 12 hives and it's the male queen we create and we will go to共有 and he هذا go back and walk trees يا تموراً قايا الدوغليمان قاسية لا لا لا الأخيرة واذا يسمون تقلني الأخيرة تسمون هذا تحتى حذيش تحتى حذيش تحتى حذيش ليسي وذن مرة خمي قد خميت وارد تنمار وارد يوذن مرة عاوض وانت خصير قادي قارب أمه وانهرب تليفون انهرب تليفونك السورد من المجا أرد تيرز بلعوة لبلعيك قينكيش قال ايش كنت تقضي قال يبريد اقدد لا الهال يا ربك انغمو يا رحمة الله ولا بدرج وزن عبد الحين شاء الله تعالى وقف السهوية من الكتوب السكسنة الرسول آدمك يرسن انت اذا اخرف انت الأنبياء المغنيت الأنبياء ارمي ديود غاو ونقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مين تصنقان يا قوم يعبدوا الله وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا عبد الستظار بما لكم من إله غيره قوالين حتى نغنيسته للعبادة ما لكم من إله غيره ها لو مش أكنوش مثل حالة ها لو العبادة غزم حد غني غد غطاء هتم حد غني غد غضام حد ومن يغني غني غني غني عبداً. لا إله إلا الله اللهم مش عنا موحدين يا رحم الراحمين منا حول ولا حول. عظيم عظيم. اخواني واخا الله تبارك وتعالى اميدني وابغى النبي المصطفى اسم رب العالمين في الكتاب المنير اسم كثير في المخان الليبروم من ذا الصراط المستقيم دين الاسلام ودبوه من اخان الدين اباركه لذيذه الماره من عاد الحياه تكمل وانت حذيجي حد حدقاء لإسلام يبشى نغضب معرّة من ذي هذه الحياة وانت حذيجي يمدورها ولا تحذيجي يمدورها وهذا نغيش قفران ولا فرانا رأى الأنبياء أن يموت من الزيث المهرى باش اشترع النغاق في غنوية كالخي والله تبارك وتعالى ثم سيدنا محمد يسكيثي سيلاف بالعالمين رحمة للعالمين الأمة ياقها الأمة النس واقي قنديز بولن بن الغني واد الزبيرين واد الزبيرين لا عيسى ولا موسى ولا نوح ولا ادم في منت الناس ولا شنبي سيدنا محمد واللي في يدفن يا سعادته يقدمني واللي دفن ومن غيره وفي راح سيدنا عيسى اثيري قنشتو غاريصالي الصليب، بلاقه جقليسيا قات جمو قال سنين شكوه في عيسى محمد روح خلامين ديرني تعاد فت قداري الناس سعدات وتاد ضدك يسطا لا قنشتو غاد تفر عيسى تعيش دي عيسى دي عيسى سيدنا موسى قومي محمد قضى الامه عيسى قضى الامه موسى قضى الامه حذمير من يقت يعنا والامه امه اذا تنغادي الدعوة الدعوه اني اني قلقانش قاكنو الدين مو حلو ومشدينو وحده راني مش نخ نخ لا تعيشلي تايشي الزيد للزمان ديال ام محمد فوقينا قال امه عيسى منت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الجثار العالمين نعم إذا من دون سنة سنة سنة مين دون تجيك النظر للمستقيم والمؤمنين الصالحين والصادقين إذا كانت الإيمان أنت رفقهم، أنت العالمين، أنت المرشدين، أنت الخيفين مين تسن غير الدال؟ أنت شوان، يدال الشوان البرسونال يموت، قال إن سنن السورة نشي، نشيك النظر ويدن سنجيث مهارة المؤمنين، كيف وان يوم ننزلتها فما ننجد الإمام النق وغان نغضوه شان نحذر إمام قنغوانس إلا رسول الله صلى الله عليه من مين تنغيو الضان؟ قس غان نغيوه لها نسنة واسمنا الخانة السيد أسألوا أهل الذكرين إن كنتم لا تعلم تقصص ترباث العلماء لأنه يواثن الدين ألاهم سنبري ياربي وفقا غان نجموه إذن انتظر رحمه العالمين وان يخصنا فيها الدف مرحبا وان واسقنا فيها الدف الباذ given تيادو من رياض واحد الشيء ديني العالم من متا المؤمنين الامام المتقين نغلا يعاود بالحجه كي النغلي بالحجه كي قال قد قد دينين قد قال العالم إقارق الأديان السماوية قال لا أديان السماوية من أنا. الإسلام محبث ومتغسر الفوشت ما يقوم بشأن خندير ما يصبح بمبية كبير الفوشت ما تجد على البمبية ذاق كبير ساقصير خندير ساقصير بمبية أقش فوشت فا كل شيء طبي الإسلام هو الإسلام واتخصيد مرحبا واتخصيد روحات ومسغف كله حجة على جميع الخلق يسا كني أدريهم من سيدنا محمد واني ثياد سعداته واني أثياد فنياته وماني غيره لا إله إلا الله قل أربي للأتباع إن شاء الله يا رب بيقى نغزقين نثياد فنحماس ملقذان وكساسي ألقى سنسجم إن شاء الله أبنى غير شأنسويج نتو دينتو ممنع ما سنفذ مرنسويج لا إله إلا الله إخواني والله العظيم إنسكتي ذات بذير المناسب ذير وقت الدنيا بيسن منتر وقت سبحان المعرة الوقت يتوشى الوقت يتوشى ساعة يتوشى وذي السن الله ويسن الساعة تبغى تبغان هزني وذان تبغى ويان تبغى هرشن تبغى مثل الميت نهزل معرسنج ما الجنه ذلك ما ذي إلا الله أنت يسكد النبي صلى الله عليه وسلم في الساعة المناسبة يسكفيد رحمة للعالمين واماما للمتقين ويسكفيد حجة على العالمين ولهذا ما يقسر في محمد ما يقال مهمة غلا. أرجوه اخسق انشققهم من غثينهم من زي غثامنهم ازاي السويو عمد القندير ازاي السويو يخفنهم يخسنوا ومتيني سيدنا محمد ما يقصر بيس يغي يستنقص لا يقصر بيس يسترملي وذان يداربه فان يسفهمي فان يحاوني فان يجاهد ويجي من من ويجي بشر فهمني وذان من يده قرار التقانيش واجيغيز نحجي سقارة بيكني واججنس ولاو مثنين واجيغيز نحجي سبعات كنية وخمسة ولاو مثنين مين داي النسي دالب من مين غد حذجم تركتكم على المحجة البيضاء جيخ نيوك صفا يعني يكمر ميسيون نسكم بلي نغلق سبحان الله مين دان غير بالعالمين ان نغاد فات نغلق تابعوه تابعوه تتادو ملاذا دفنت ما بريد سبحان سعد أبريد سبحانه ملقا أعقب غاش جن ذمري أبريد سبحانه وهو لاك بغا الزنث نزيد في قباباتنا نعم ايوا اذا غاد بريد رسول الله وحي صلى الله عليه وسلم إن أنا غاد فت عوذ عاونات دفعت خاص من دوم غينيك قلت غينها بعد ساعات انصات انصات سنن انصات بريدن اني ثورن قزاز ماشي <تكلم> قازي جمه ترمي وذن غو بريدن لذاو درنوم يغفنوهم ماني بدي ندير خدمه اطاح بعدم خرفم شاء الله ام النبي صلى الله أخذ المهرة إبن العثل المهرة كيف يجب مبريده عالمين يذبب أن تماث المهرة إيه من وهو يبرد سيدنا محمد وإن إيه نحن وان النبي المصطفى نغير نغير محمد الناس قواخي نفسي الأربي والله وعزتي وجلالي يا مرس بنت خفزي على من جرجها قاق <تصفيق> بنت خفزي على بزع ما عبد ذن عبد ذنك لا تستخدمني هنا أمي قاني قاق بنت ربي يترغيساه يا ربي قاني شذرا عبد ذخش ماتسري ذاين يغلى قاق عبد ذخش للدنيا مغارش هم مبارض غارش يغلى شذرا يغوله يا مرس قاق بنت خفزي يعلم من جور اوكين على بنت ولا الابري بالله الله ما دوانك، والله الحديث قدسي ولا امقى حموس دوانش يا محمس يا ربي جنغواني يا رحم الرحمن يا يا اوارج وذنه اوانت النبي صلى صل الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم امود وده جايش دوانس دو يمدكرن خانصن يجيث من دوانس مين خذ شتين شتين خذ الهدي ينزل أربي الهدى الهدى ومثقان قانت أبرد يسفان شتين خذيدنا محمد شتين خذ القرآن النور النور الذي أنزلنا شتين خذ النور نعم شتين خذ الإيمان تعاليم الإيمان ما مش غير يجبنا ما يريد المؤمن شتين خذ تفاصيل فين خلص المنزل الدرجة الاحسان مش غقنا الدورين المحسنين اذا كاين خلص الهدا في ربي ياك في دي فين خلص نور القران فين تعاليم الايمان مش غقنا المؤمنين فين منازل درجات الاحسان مش غيجينا هذه الكاتيجوريه فمقرات اللي قاعد مرغان ما كاش كذا جنوا النبي صلى الله عليه وسلم إيوه من جن من دسنان النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا واطعنا ها يا ربي إن استخدار جوال سمعنا واطعنا يا قصدي جن مجهودة وانا الصحابة جن مجهود خلمان سغان يودان سوضن الدير هاقا سوضن وانتذار دا هاقا سوار خاس انت الدين يخرق ايه هذي مواثن المكة هذي مواثن الحجاز انت غان غذاقة نقو جغسن عشارف كيلو نقو جغسن ماشا تسيو انت الداع نعم سيو انت الصحابة ارداء ايه ما تذير مانجحن وهي مانجحن الورن دي مرافضن ممارد فوق ممارد الصالحين بومبيان بروشيكتوري في ذولن وحسن خان ناس رسول الله يا رب يفقن غني يا رب الإسلام أنيس النور أنيس القرآن أنيس الإحسان عند ولمس صحابة إمين إذن إظهار لو الن guides فنبرده فن النبي ولي ولي والله ينجح. والله والله حما يعد والله حما يرد رد المؤمن المخلص الصادق أذيال المحبوب من صدار ببث يحب أن أس يسعز صدار إذ هانيشان للصحبة ومياد في نبريد النبي صلى الله عليه وسلم مين خسن فينس مين خسن الدنيا للأخير إذ هانيشان يا الله أكبر يميدهم إذ هانيشان نعم ونغياد في نبريده. هذه السعاده ذي الخيار الصلاح ذي الايمان ذي الفلاح ذي النجاح ذي النصره من يخسر التوفيق هذه فكوش يا رب اغنيه يا ارحم الراحمين بس انا في منوفي ندحج زينين مرحبا زيد مرحبا اقشع دفنوط اقشف رانسي اسم النسيا ريازنت مغارين تغن اسم النسيا وقشنا ماش قرف راحتها مش جوله لا مش جالله وحين شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى ومن يتوقع عندهم سواق من غيادف بنذنة بريدنسل أتي وفق سيغارب بالعالمين هذه أمنيشن إلى الأعربي في <تصفيق> خرقه الأعربي ذس يكشين تتطوينه الأعربي يجي ننزانه الأعربي يجي نكشي من غانغماره الأعربي يجي نكشي من غانغماره الأعربي يجي من غانغماره وش هذيكم أسخن من غيامن؟ اه يا ياو ريت توينو يز نتي تحس ما برتش حياتك الله الله الله الله من غيد العباده الطاعه لله من غير من بنادم الى يا رب واحد الاحد خلق وصور شق اسمه وبصره بحوله وقوته خلقه باحسن تقويب سبحان الله الى خرق العباده الصلاه الصيام الزكاه الحج نعم قبل سند يشهد انه الله وهذا يخرق حد لاربي هذا يعبر سلاله بالعلم اوانس من غيرك اوان العباده هذا عما يورنس الايمان من زيغيه منه هذا يمن الى الله واحد احد فرد صمد هذا يمن بان الله غسل الملائكه خارثا هذا يصفى الإيمان هذا يصفى هذا يمن بان سلال يسكت الرسل البشر مره اليمني لا إلى سيدار بيس هوذ الكتوب ألي أمن إلى خميغا إمثوار وديت واحتبين ورا يقضى وراء لا لا لا لا إنما يذوق شويت صحيح بيس تمارا ذير ولكن يستشاشويت شدي فقط خميغا إثلا قد يفميني ألي يفميني يقتل يفتعادة الله اخطو على الدنيا اخطو قعا قعا ها قفرنا قجدق خريق قيمة قعمتها قفرنا الله هذا قد يفمي من يخس سعادة المطلقة بإذن الله تبارك وتعالى وخمي غيئ من صداد هذا يحبب صداد هذا يحبب أركان الإيمان هو الله سبحانه وتعالى والملائكة والرسول والكتوب والبعث يوم القيامة والقدر خمي غيئ من زفين خمي غير حذي يحبب على أركب من غيث هذه بالتقبال انتظار بالعالمين العالمين امشنو تصجع ما يتنهز ما قال انه قيس سنو كيساوي قيس سلمى لي جا قيس سنو وليت يتفوا وليت تخما قيس سنو وليت يحسبنا وارن قيس سنو هي توجبن سلمى لي غتراحصلني هذه بالتقبال انتظار بالعالمين العالمين المخلص واللي عمار ونصل الاخلاص بالاحسان هذه عبرت سيرفيس بالنسبه ل رياض مانيه قال إحسا، مشت في الزمن النبي صلى الله عليه وسلم ملاذ عبد الزيدار بن إشة أوانيث من سنينش مر لوتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لوتبع الصحابة، لوبرد استفوا ملاذ قذموه، هذا الصفور النسيقورا مني، هذا يري غاسل الانسان من غاسل قلب سليم، هذا الصفور خمي خميس الصفور الانسان والله ترجعه له، هي ترجعه خلاص هو. غارق رسم صدار بالعالمين بالنجاس ها التكريم روج جنة رضيه مواغ هذه الحياة هذه الممات يا ربي وفقا غنجمو اهو يوم لا ينفع مال ولا بنو والذيذ الاخير وينفع وجده ولا استعرف إلا منت الله بقلب سليل إلا ونستسفن ورنس يا ربي قنغني ممم اخواني الاسلام قومي الدين بإذن الله تبارك وتعالى إذا نقشى صدار بالعالمين استهوان قتلت بالشهدين عقب الزيسق على الجنة والله في الله يجن الدين عظيم والله لا يجن من أجذ الشريعة واسد ورقز الدين ورقز الكتاب وخيوداً غاسم ملايين سنوات الملايين سنين ولكن من أن مر والله ماذا يجن ما هو القران القرآن بغاديش. ليس الشريعه كمال ليس الأدب الأدب عظيم ليس الكمال دي كل شيء ليس الخرام قرار من يجد سيدي من, من يجد سيدي قد دي القرآن قد دي القرآن أوه. من يخصد دايس دي أوه. يعود بالسنة سيدنا رسول الله ايه ومشينا ودي مره وغيازنا ضيافه ودي مره وغيازنا ضيافه وضيافه الخير عن الشريعه وضيافه الاداب وضيافه الكلام وضيافه الخير قال لا ودي مره غيازا عن السنه النبي صلى الله عليه وسلم ضيافه مره الخيال وجادي ويبقى شوها لا كاين نماس غراز وخسيني إني زمان ألافاً خميغاز عن القرآن سنن خميغا غان تفسير فاهماً وحاولوا وددوا لشتمارة فهم ونغيغان القرآن غد يغاسسون لنبع صعبة وشال لا ولهذا يقال نغرب العالمين يسألوه سقساتي إني فاهم دي إني قال مين بذن يقال سقساتي؟ يقال إن مره غاك غانا مره غسلتها دفل بريدان الصالحين أترى من ذي الملائحة جعلت ذي الدرجات أترى من ذي الإيمان أترى من ذي الإحسان سق سيذهب الإيمان ويوافق الدينين وهو يوافق وغاية العلماء المرشدون صالحون يهودا المؤمنون المخلصون يغادر عيل مواليد نغلة يبين غا الجيناء نيناس الغي أترى من ذي يهودا ذيناس الغي يفهمن ذي نغير عون نجني ضعف، ذي نغير عون نجني قوة، ذي نتفقت، ذي نتفقت يودان ذي نقصد ملكان، أسمهم يودان، أسميني من عن الدين، الأمن يودان من المسن غيدور غير دور الحرنة وشم ملكان، أدمق العلماء، تربى مغنمرقان العلماء المرشدون الطرباء في العلم ذا الإيواثن خ النبي صلى الله عليه وسلم ذا العمل غصن الجسر مذني وذا الفهم ذن مغنمرقان مسند ذي الثقة مسند الإيمان مسند المحبة مسند الرخاء نغلاه أو هرجه ولا سيدنا عيسى من ذن غق من ذن سيدنا عز على نبينا وعليه الصلاة والسلام إقاراً جالسوا من تذكركم رؤيته بالله ما تتسلموا كذا تتقيمة من من إيه من الزعماء إقاراً باشاً تتنفع المائد كذا سيدنا عيسى ان القيمه يتجن خمسة الزالة تشكيه مغاري يزيد في علمك في علمكم كلامه خمي السور يعني يوم العلم ذا والفهم دل يعني تنور عقل البراد متوور وتزيد لي اذن خمي غي زالي ستكارش تيلاض يعني يجي العلم ذا الفهم الدنور غي خدم يخدم يعبد خمي غي زالي يخدم يعبد حتى تحب بالخيره في الدنيا أنت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 و فوق إذا تسردواه يا خور عقرينش تخصي الغث تروح رت تعجز والفهم يوضارش كل شي إنش مراو ضارشوب رين مرة عجز والفهم والسين يودانا عارق في النخيس نبرذم ذلمهم إنا سامو إنا سقنش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 ذغيه ذغيه غالي يمث روح فارط بعض الخوف قمات السلمين دي الداني مايمن غاد يجذب خمش مايمن غاد يجذب وعدد ذير عذاب بهم السين الشدخم وانتويري وانومين ذيل غايب النبان غيقى كيف كيف كيف ذرقها غوها لا والله نفس الملك ما لا ذهريك عادي تخوضي الغاب هو المؤمن المخلص الصادق ونالك غايت كنبري يا رب يا رحم الراحم نغلاف جواز والله سيد لمرت قيمين جميع يا يزن تمقarin يا يزن واحد سنت مقارن واحد سنت القيم المومينين ثلاثة أربعة ثلاثة جميع والله سيد مقرب سكويربو أناش تمين مقرب نج... إشغال مغني سكويربو ثالثين سن أنشتو النت قرب رعمان سن غير رعمان رعمان يجون غنيت ولقينا نخبرت غيرهم وم... والله سيد لمجرب جرب خميت خمسة وخمسة نيودان واش قادين انت لا رب العالمين تذكر ما تسمغير رحمان نغيود نسرعمان ونغني قرى النبي صلى الله عليه وسلم ما قا هيك كاش نبي زوج ونغني خميران قيم من تسنج ونغني النبي صلى الله عليه وسلم قال نغرى عمان بنادم ضعف كار يا ذخني الد ضعف كاريا منك الارواح وجلود المشنده ما تعارف منها اختلف وما تنافر منها اختلف اي النبي صلى الله عليه وسلم رعمان ومغارض يقارب ومغنيت إذا كنت أراموا عسكارية تسنين عسكارية نمت تسنين أن تحب الرب تخصن الدين تخصن الجنة تخصن البريديس الجميع تخصن النخاء أن تخصن رعما ماشا حمان تقيم سكواركو ما روان تقيم إذا كنت أغني وللسن هارين ننشاه غالا أغني إذا كنت أغني الشباب شباب وجينا سقيمنا ياكو يد متجالسين متبادلين انك جسق من الملائكة إني جذوق تعز رخصدار البيت عاينة وانو جيت هيك خمسة ست على مجهول هالدار وجد إن شقق مياس قارب داس سنزون غني تيلي مني توقيع إن شتفلات دونش خون ماني ما ماني ما إما ريوز ليش مارا المنافق وحر مارا ووسوس نسق الدين ولا ذخيره ولا استظب ولا الجنف ولا يقبل الدنيا واليون واش هذه يجن والله حماله هذه ما أرواح العكس المنافق و جاي والله ما قال إن الأرواح جنود مجنودين؟ إن إنه النبي صلى الله عليه وسلم يا رب يوفقن غنجمه إنه النبي صلى الله عليه وسلم عزيز في المؤمنين قدمت قدمت ذات وليد أن المؤمن المخلصين زارت خي جنوني بروني قصد زي صاورة بروني قصد خليزيز أو أشي تجلخ أو أشي توسخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نتغي منك المؤمنين الصالحين أم ولي قبنك وني زنوزان ولا بدا تشمثار الريح في ولا بدا خد شغل الكولونيه مراه فين ما تصغي مراهات شم من واصغي انا شي خش النيق مراهات يخشات تشم دار الريح الصباح الصالحين نشو أذا جس حقار رود ما رو لوقع أخذ فقص الناس جيف دخنوها أموا الدنيا على أو تجيف إصدخ حقار رود نغاي وشيت من يثوا بين قمر بين قم من الدوبري ذي سبحان أناد الصحابة إخواني والله العظيم إذا ما أنت جيم الله أنا ريم متحابين إن شاء الله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكنه في صلاح بالعالمين آمين والحمد لله رب العالمين